ذَلِكُم بِأََّكُم التَّقَدم آياتاتِ اللهِه زُأَو وَرَّدكُمُ الْ الحَيةُ الدُّنْياَا فَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجونَ مِنْهَا وَلَاهُ يُسْتَعْتَبُون فَلِلَّهِ الحَمْدُ رَبِّ السَّماَاواتِ وَرَبِّ الْأَرْرضِ رَبِّ الْ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ العزيز الْحَكِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ح م تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم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 اشتركوا في